بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لاب وتب ما أهنا عنه ماله وما كسب سيصل نار ذات لهب وامرأة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد